بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صل على محمد إشكال الطهارات الثلاث حيث يقال انها واجبات غيريه يعني هم مقدمات الوضوء مقدمه للصلاه الغسل ايضا مقدمه للصلاه والتيمم ايضا مقدمه للصلاه فهذه واجبات غيريه وجوبها مقدميه مع أنها لا تتمتع بالصفات الواجبات الغيريه هذه اختلف وضعها عن الواجبات الغيرية هي مشروطة عالة بمسألة قصد القربة مثلا في السبع الشرق الأولي هكذا خلينا عنها مشروطة بصفة قربية بينما وضحنا وبحثنا عن أن الواجبات وجوب الغيرية الوجوب المقدمي لا يجعل العمل قربيا ولا ثواب عليه ولا عقاب عليه يقول أستاذنا رحمه الله والإشكال يمكن أن يقرب بعدة تقريبات يتدرج رحمه الله من التقريبات بسيطة إلى أن ينتهي إلى أدق التقريبات التي يمكن أن يذكر ويبحثها واحدا في الوالآخر الإشكال يمكن أن يقرب بعدة تقريبات التقريب الأول أنه لو توضأ لا على وجه التقرب لم يخرج عن عهدة المقدمية وبطل وضوءه في حين أن المقدمات ما هكذا المقدمات حتى لو أتى بها لا على وجه التقرب المقدمه تعمل عملها وتحقق الغرب الذي يكمن من ورائها فيقال أن التقرب غير مقدور لأن الأمر المقدمي لا يمكن أن يكون امتثاله تقربا وموجبا لاستحقاق الثواب ولا تركه مبعدا وموجبا لاستحقاق العقاب على ما تقدم شرح ذلك فكيف يتأتى له الوضوء القربي كيف الوضوء قربي الغس قربي التيمم قربي مع أن التقرب يتوقف على تعلق أمر بالفعل صالح للقربية حينما يريد أن يتقرب بشيء حينما يريد أن يتقرب بشيء يجب أن يتقرب بعمل تعلق به أمر يصلح للقربية نحو المولى والأمر بالوضوء ليس كذلك لأنه أمر مقدمي فالاتيان على فالاتيان على وجه عبادي غير مقدور له لأن أصلا لا يمكنه أن يأتي بالوضوء بالأمر غيري بأمر قربي هذا هو التقريب الاول ويكفي في مقام الجواب عليه هذا التقريب بهذه البساطه يسهل الجواب عليه يكفي في مقام الجواب عليه ان يقال ان التقرب به من ناحيه الامر الغيري وان كان غير ممكن التقرب به من ناحيه الامر الغيري ما ممكن لأن الأمر الغيري ليس فيه تقرب، ولكن التقرب به بإتيانه بقصد التوصل إلى المامور به بالأمر النفسي وهو الصلاه أمر مقدور. هو بقصد أن يتوصل بهذا إلى الصلاة الأمر. نفس الا مترطله امر النفس خب هذا مقدور فقولكم لا يمكن أن يتقرب بالوضوء لماذا خب يمكن يمكن وي ويتقرب بهالمقدار بمقدار أن هذا مقدمة للصلاة وهو والصلاه خب أمر بن قر فالمقدمة بهذا القصد محسوبة على المولى باعتباره اتى بها حتى يتمكن من الصلاة بهذا المقدار هو امر محسوب على المولى فيمكن قصد التقرب بالوضوء عن هذا الطريق بهذا المقدار نستطيع ان نجيب على هذا التقريب التقريب الثاني كأنه تعميق للتقريب الأول كأنما حينما رؤية أن التقريب الأول تقريب بسيط وساذج كأنه أرى أريد أن يعمق التقريب فيسلم أن الاتيان بالوضوء قربيا أمر ممكن هذا نسلم صح الاتيان بالوضوء قربيا ممكن وكل المقدمات التفصيلية هكذا كل المقدمات التفصيلية واحد إذا أراد بها التوصل إلى الواجب النفسي خوب يذهب عليه أو على الأقل يؤثر في حجم الثواب ولكن يقال إن الأمر الغيري لا يمكن أن يكون سقوطه متوقفا على القرب هذه كيف يكون هذا امر قربي الوضوء او الغسل او التيمم في حين انه لا يمكن للامر الغيري ان يكون سقوطه متوقفا على قص القرب الامر الغيري عاده يسقط حتى لو لم يؤت به بقص القرب عاده هكذا فان الغرض من الامر الغيري انما هو التوصل الى الواجب للتعبد وذلك يتحقق بمجرد الاتيان بالمقدمه ولو من دون قربه المفروض انه الامر الغيري الغرض الذي يكمن من ورائه يتحقق ولو لم يأت به بقصد القربة كما أن الكون على السطح يتوقف على نصب السلم فنصب السلم فنصب السلم يكفي للتوصل إلى المطلوب بلا حاجة إلى قربة فلو نصب السلم اصلا قول رياءً أو نصب السلم لا بغص القربه احب اشتهى ان يمسح السله طب كافي هذا بينما هذا لو اشتهى الوضوء اج اش. افرض لان الوضوء يبرد مثلا اصلا يبطل الوضوء هذا هو التقليب الثاني هذا التقريب الثاني جوابه أنه صحيح أن الغرض من الأمر الغيري هو التوصل إلى الواجب النفسي وذلك يتحقق بمجرد اتيان بالمقدمة حتى لو لم يحصل القربة لكننا نفترض أن عباديه الوضوء دخيلة في وقوعه مقدمة أي أن الصلاة تتوقف على الوضوء العبادي ولكن الكون على السر لم يكن متوقفا على نصب السلم عباديا خب لصح يعني المهم الاتيان بالمقدمة وفي باب نصف السلم نصف السلم مقدمة سواء قصد به القرب أو لم يقصد به القرب مقدمة لكن في باب الوضوء نفترض, نفترض أن الوضوء العبادي هو, مقدم هو مقدمة الوضوء غير العبادي ليس مقدمة فلا يقاسوا بمسألة نص الصلاة. أما كيف صارت العبادية داخلة في مقدمية المقدمة العبادية كيف صارت داخل كيف صارت عادة في المقدمات ليس هذا كذا كما قلنا في مسألة نص الصلاة. العبادية ليس داخلة في في غالب المقدمات فيه أكثر المقدمات في الواجبات الغيرية أو ما شئتها فتعبر فكيف هنا صارت العبادية دخيلة في في المقدمية يقول أستاذنا أنه هذا مسألة دخل العبادية فيه يمكن أن يبين ببيانين. البيان الأول هو البيان الواضح العرفي الذي يتبادر إلى الذهن، وهو كون العباديه بنفسها من ما يتوقف عليه الصلاة. اصلا الصلاة لا تتوقف على الوضوء. ولو بقصد التبريد والوضوء الوضوء يبرد الاعضاء أصلا الصلاة تتوقف على شيئين كأنما مجموعة أمرين على العمل الخارجي وكون الاتيان به عبادية هذا هو البيان البسيط الصادج القرفي ولا عيب في ذلك إلا أنه نقل صاحب الكفاية أن تقريرات الشيخ الأعضن يعني تقريرات الشيخ الأنصاري سر تقرير الشيخ الأنصاري أخيرا طبعة موجودة أنا ما راجعت تقريرات أرى أنه هل هذا البيان موجود فيه أو لا صاحب الكفاية نقل عن تقريرات الشيخ الأعظم نقل هكذا بيان افترض أن العباديه بعنوانها ليست دخيله قال رحمه الله على نقل صاحب الكفاية أن عبادية الوضوء وعنوان كونها عبادية ليست دخيلة حتى تخالف باقي المقدمات باقي المقدمات هم عبادية ليست دخيلة هذا هم عبادية ليست دخيلة بخلاف ما نحن يعني أستاذنا فرضه في البيان الأول الذي سماه البيان الواضح القربي أن العبادية دخيلة لكن الآن في هذا البيان الثاني يقال العبادية ليست دخيلة وإنما النقط في الحاجة إلى قصد القرب هناك نقطة كاملة من وراء السطور، تلك النقطة هي التي اضطرتنا والجاتنا الى قصة القرب وما هي تلك النكته تلك النكته هي ان الوضوء بما هو غسلتان ومسحتان ليست هي المقدمه الوضوء مقدمه لا يعني ان الغسلتين غسله الواجب وغسله اليد والمسحتان المسحتان مسحت الرئس مسحة الرأس مسحت الرجل هذه بما هي غسلتان ومسحتان ليست هي دخيله وإنما هاتان الغسلتان و هاتان المسحتان دخيلهن بعنوان لاهوتي غامض لا نعرفه بالضبط وهو عنوان قصدي عنوان إذا لم يقصد لا يتحقق هناك بعض العناوين إذا لم تقصد لا تتحقق متقوم بالقصد من قبيل التعظيم لو أنني قمت من مكاني لدى دخول شخص لو لم أقصد بهذا القيام التعظيم أصلا تعظيم ما صار خو أنا ظهري يجعني كما بالفعل أنا ظهري يجعني ف... فأقوم بس صدفة صادف أنه شخص محترم دخل المجلس أنا هم قبل ذلك المسكين يتخيل أنني أظلمته بينما ما أظلمته التعظيم عنوان قصدي هنا أيضا المطلوب عنوان قصدي لا نعرفه بالضبط هو هذا عنوان لاهوتي غير معروف لنا فلكي نكون قد قصدنا ذلك إذا لما مخصود المقدمة ما تحققت فلكي تتحقق المقدمة نشير إلى ذلك بعنوان مشير وهو ذاك المأمور به ايجي نقول ذاك المأمور به الذي بدأت ما نعرف شنو. حينما أشرنا إليه بعنوان مشير قهرا صار قربي يعني قصرنا الأمر فصار قربي بشكل قهري صار قربي فمن هنا دخلت التقرب ودخلت القربية يقول أستاذنا أولا نحن لا نعرف لماذا اتخذ هذا الطريق الملتوي والمفصل واشبه ذاك البيان الأول الذي نحن بيناه وهو انه الفعل زائدا التقرب به مقدم الفعل زائدا التقرب به مقدم خلص ما يحتاج الى هذا البيان والافتراض فحال لاهوتي لا نعرفها فلكي نشير اليها نشير اليها نقصد الامر ما دام قصدنا الامر إذن صار قربي لا داعي إلى هذا التطويف هذا اولا ثانيا هناك نكتة لطيفة أشار إليها صاحب الكفاية رحمه الله وهي أنه إن, كانت إن كان المقصود الإشارة مثل الاشاره فنقول ذاك الذي هو مامور به كان المقصود الاشاره فالاشاره ما مناسبه بقصد القرب، خب اشير اقول ذاك الذي هو مامور به لاننا لا نعلم بالضبط ما ما هو نقول ذاك الذي هو مامور به لكن ذاك الذي هو معمول به أما أنني أأتي بقص القربة هذا من أين ذاك الذي هو معمول به يعني نأخذ العنوان المشير وصفا لا غاية يمكن أن نجعل هذا العنوان وصفا لا غاية فلا يتحقق التقرر هذه النقطة التي أشار إليها صاحب الكفاية رحمه الله وإذن فالصحيح هو التقريب الأول هو البيان الأول ذاك أصح من هذا البيان ثم أظن أن أستاذنا ينتقل إلى التقريب الثالث أظن أن ما أكاتب بعض أظن أنه ينتقل إلى التقريب الثالث الذي هو أدق من التقريب الأول وهذا ما نؤجله الى مساء السبت ان شاء الله بحوله وقوته